الحمد لله الذي أنزل كتابه شفاءً من كل داء وصلى الله وسلم على عبده القائل ما أنزل الله من داء إلا وله دواء أما بعد فيسر الشقائق للشريط الإسلامي أن يقدم لكم هذه الرقية الشرعية بصوت الشيخ محمد الجوراني شفاء بإذن الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وسكينة تهدأ بها النفوس إلا تنصروه فقد نصره الله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 والله عزيز حكيم وذكرا تطمئن به القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ومطردة للشيطان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 اشفهي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما وقد احتوى إصدارنا على الرؤية الشرعية بالقرآن الكريم وتميز بالسنة النبوية والأدعية المأثورة فنسأل الله أن ينفع قارئها وسامعها إنه خير مسؤول وهو بكل جميل كفيل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 أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر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 لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عورتي وآمر روعتي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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين أَلِفْ لَمِّمْ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ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 ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظه وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما. ونُزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا و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 وَغْفِرْ لَنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَنَصْرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ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 وَمَن يَكْفُر بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ قُل لَّا هُمْ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَزْعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ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 وإِنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخَشَوْهُمْ فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهِ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ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 فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا ان كيد الشيطان كان ضعيفا ان كيد الشيطان كان ضعيفا, ضعيفا والصافات صفا فَالزَّجْرَاتِ زَجْرَةٌ فَالتَّالِيَاتِ بِكْرَةٌ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَواحِدٌ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقَ إِنَّ زِينَةَ السَّمَاوَاتِ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ مَارِدٍ لا يسمعون إلى الملائِ الأعلى ويُقدَفون من كل جانب دحوراً دحوراً ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطف تف أتبعه شهاب ثاقب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 قالوا يا قومنا اننا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم يا قومنا اجيبوا داعي الله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 وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجل فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به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 وأنهم ظنوا كما ظنتم أَلَّا يبعث الله أحداً وَأَنَّ لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاها مُلِئَةَ حَرْسٍ شَدِيدٌ وَشُهُبَ وَأَنَّ كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا وَصَدًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا وَصَدًا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا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 ولنصبر على ما آذيتمنا وعلى الله فل يتوكّل المتوكلون والتبع ما تتلشى الشياطين على ملك سليمان وما كثر سليمان ولكن الشياطين كثروا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 فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضالٍ.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 قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك ومن قلبوا صاغرين فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يأمنون فغلبوا هنالك من وقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال فادعوا اتوني بكل ساحر عليم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 إن الله سيبطل السحر إن الله سيبطل إن الله سيبطل السحر إن الله سيبطل إن الله سيبطل السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصبح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل بلألقون فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحذ ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى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 ولا يفلح الساحر حيث اتى فالقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفافات في العقد وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فاجعلناه هباء منثورا وَقَدْ أَمْنَاهُ إلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمْلٍ وَقَدْ أَمْنَاهُ إلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمْلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً بل نقذف بالحق عن الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل من ما تصفون وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياءهم من قبل إن هم كانوا في شك مريب ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم حَسَدًا حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند لأنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها "İnsanlar, "Birisi, "Birisi, "Birisi, "Birisi, "Birisi, "Birisi, "Birisi, "Birisi, "Birisi, "Birisi, "Birisi, "Birisi, "Birisi, "Birisi, "Birisi, "Birisi,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 وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا ولا تمد عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم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 وَإِنَّكَ كَذَلِكَ لَذِيْن كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ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 وَمَن أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الْرَاحِمِينَ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ظل وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرالعبادين وإسماعيل وإدريس وذلك كُلٌّ من الصابرين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 انكم كنتم من الضالين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا اذ نادى ربه ربي لا تذرني فردن وان تخير الوارثين فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحِيَّ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَةً إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَا رَغْبَةً وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاضِعِينَ الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب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 وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ قُلْنَا يَا نَارُ كُنِّي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِدْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَا هُمُ الْأَخْسَرِينَ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وكفى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ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 ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كثروا وذلك جزاء الكافرين إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني إثنين إذهما في الغار إذ يقول لصاحبه لَا تحزن إن الله مَعَنَا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا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 أيها الناس قد جاءتكم موعظة, موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الضالين إلا خسارا وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلولا يخرج من بطنها شراب مختلف ألوان فيه شفاء للناس فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عما ألا يك ينادون من مكان بعيد واذا مرضت فهو يشفين واذا مرضت فهو يشفين واذا مرضت فهو يشفين لو انزلنا هذا القران على جبل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 يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعين وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين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 كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقبض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فانما مع العسر يسرا انما مع العسر يسرا فاذا فرغت فانصبوا والى ربك فادرب قل يا ايها الكافرون لا أعبد ما تعبدون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 من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الثلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد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 الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله بريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذيعين بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. بسم الله أرقيك اللهم رب الناس أذهب الباس اشفيه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أي يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أي يشفيك اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرف تعين وأصمح لي شأني كله لا إله إلا أنت بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا ربي الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض اغفر لي حوبي وخطاياي أنت رب الطيبين أنزل رحمةً من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ بسم الله اللهم داوني بدوائك واشفني بشفائك واغنني بفضلك عمن سواك اللهم دا السلطان العظيم والمن القديم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات الله المصرف عني عيون العائنين وحسد الحاسدين وسحر الساحرين ومكر الماكرين تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو إلهي وإله كل شيء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 حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مغمى، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، اللهم أنت القوي وليس أحد أقوى منك وأنت الرحيم وليس أحد أرحم منك رحمت يعقوب فردت عليه بصرة ورحمت يوسف فنجيته من الجب ورحمت أيوب فكشفت عنه البلاء أمرت بالدعاء وتكفلت بالإجابة قلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وأنت القائل سبحانك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقلت وقولك الحق ووعدك حق امن أم يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اللهم يا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى يا عظيم المن يا كريم الصفح يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة اللهم صرف عني عيون العائنين وحسد الحاسدين وسحر الساحرين ومكر الماكرين وكيد الشياطين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجاب وهذا الجهد عليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مع تمنياتنا لكم بالشفاء والعافية والسلامة في الدين والدنيا ونعلمكم بأن حقوق هذا الإصدار محفوظة لدى مكتبة الشقائق عمان مقابل البوابة الشمالية للجامعة الأردنية هاتف 533-9026